السؤال يقول سلام عليكم بعض الشباب يقول بان الايمان مالكناه ما استئذ حتى شهد له السدونه هذه خاصه بالثناء بالتدريس والالقاء الدروس في المناسبات فهذا جائز او يشهد له العلماء بالتزكيات هذه اشترطوا التزكيه في صدق اليكاء الدروس هؤلاء خاطئ فهل هذا غير صحيح صحيح جزء من الحديث ابو خوله طيب هذا الوضع انا احضر لا طلب مني أحد الاخوه ايضا ان احضره مقال في هذا وانا احضر مقال في هذا ولقد سمعته <تصفيق> لقد سمعته <تصفيق> لقد سمعته <تصفيق> في ورصه في, في هذه في هذه الورصه جواب به ا الشيفه به الشيخ محمد بن زمران الهاجري ان نشره احدهم نشره في سحاب اليد نشره في سحاب يقول الجواد ان مالك ذكر في رساله الترجمه انه لم يجلس التدريسي للتدريس في المسجده الا بعد ان استاذن اشياخا سعديون وكانهم اشياخ ابن مالك فيه نقاط لم يذكر العدد هذا العدد كله استاذن له العدد هم 70 من اشياخه كما ذكرهم ابن عكلا ذكر القاضي عياض في مذاكره في مداركه فانه لم يجلس على الكرسي ايه الا بعد ان شهد له 70 من اشياخه يا اخوه هذه هذه القاعده لا تصلح ولين في ان نجعل قصص الامام مالك هي الميزان والمعيار للتدريس والا فان هذه القاعده ان يشهد من مدرس 70 من اشياخه لا تتحقق كثا في تكثير من تلامذ العلماء في هذا العصر فالشيخ الالباني والشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ والشيخ عبد المحسن العذاب والشيخ حمد الانصاري والشيخ عطيه سالم والشيخ النسيب والشيخ آه آه والشيخ ربيع والشيخ فوزان والشيخ عبيد كاين شي منهم شهيده له 70 شيخه ثاراجلهم هذه ثاراجلهم وعشني من منهم شهد له من مشايخه سبحان الله يريديك نعم يقال انه لا ينبغي للطالب العلم الا من الصديق في التشدد هل منسف يعني اساس الضم لاني يفسد ولا يدخل الطالب الى الذي لم يحصل على عندنا مراتب الكفاءه هل عندنا مراتب الكفاءه اساس الضم العلمي للتدريس والفسوه ولكن من علي شيئا من علي شيئا ما سيقنا فعليه اساس الضم من اساساتيه وعلينا ان نغشى المسرا المسرا سلم وحديثه وحد جمالك ابن الخويت انا اقول الحجه في كلام الله وكلام رسوله ومنه سلف الصحابه بدون مهانهم وهذه الحجه التي صعب كونها ليش قست لي ابن مالك انما الحجه توسوس لنا فالله سبحانه وتعالى لما اسى الى فالله يسرى قال الله تعالى فلولا نصر منكم لفي قس طائف في الدين ثم ينذر قومهم اذا جرى منهم الانسان اذا تفقه في دينه وتحصل على ولو انت كساء عليه ان ان يعلم ما تعلمه ويعلمه الى ما تعلمه وان ندعو ابن امسح بن رسولنا عن الله عنه ثم اين قال الله تعالى وما اسكم فخذوه وما هناك مع حسنسه وقال هذا لم كي ويهت قال حسين النبي صلى الله عليه وسلم شباب اش شباب فشل عنده جدع عيان ثم اشتقنا الى اهلنا فشعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا علموا من وراءكم من قومكم ما تعلمتم لا تعلمنا من كنا الحوارث الذين معه من العلم من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان من العلم من نفس الصومعه من الصحابه في بيان سياني فهم رسول النبي يضلخ ما تعلمه وعن يدعو الى ما تعلمه من العلم في قومه من, من ليس لهم له من العلماء من يعلمهم واحنا نتكلم عناه ايبي ليس فيها علماء ولكن علماء ولكننا بعلم كبار عندنا في الجزائر عندنا يا اخوان نعمل في المغرب علماء على السلم منهج السلامه من علماء لاننا في مصر علماء كبار ويوجد فعل في ينت على نصوص الاسابيه زين هيا لازم يذهب العلماء الكبار في افريقيا ليعلموا المسلمين ليسوا بهذا الحمد لله يا اخواننا من المعاهد ودرسنا في بعض الجامعات واخذنا العلم على مشايخ المشايخ, على بعض المشايخ. المذهب السنه والحمد لله انتشرت السنه في بلادنا وجهود طلب العلم والفكر الان في الجزائر ان السنه احسن من كثير من بلاد العالم الاسلامي بسبب هذه الجهود القليله من اشي السنه ونشر من العلم فذلك بالاخوات تقول لنا مش السنه هل رايكمك مش راسم يقول بلغني والآية الآية تقول يبلغ الشاهد الغائب يقول من خرج في السرح كما سعدكم وواحد ان شاء الله في المقام يقول لا اشتركوا لا حليه ولا اشتركوا يبقى حتى يبلغ خشعوه في العلم يبلغ ما عنده من العلم وكذلك ذكرها صديق حسن خان في اول الدار شرح البخاري وايضا سم صب... ذكرها في شرح السنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وضر لهم من سمع مقالتي فوعاها فاعتقدها كما سمعها فرد من مؤلف او من سامع فرد حين يشكو الى من منه سيقول ان لا في التبليغ الفهم فاذا كان يشترط في التبليغ للفهم ان ما فيه الضبط وقد اختلف العلماء في روايه الحديث بالمعنى فاجازها اقوهم جمهور ومنعها اخرون فاذا علم الانسان المعنى معنى التسهل على ادوات العلم ومفاتيح الكشف ومفاتيح الكشف علوم العله ومفاتيح الكشف ولا يشرك به شيئا ولا رسوله صلى الله عليه واله وسلم ثم ينسل عن الشرف ويعلس ولا يخرج عنها ولا يخرج من جهه سيما دسه الله سبحانه وتعالى ولا يتقي على الله ورسوله ولا عن الصحابه ولا يقول اهل العلم ما لم يقولوا يقولون ان يترك هذا التعلي... التع... العلم والتعنيف فاذا تركها لا يتم العلم التعليم ارجعوا الى الله سبحانه وتعالى واذا تركوا الى اهل السنه اي السلفيه وتبريغ السنه فاشهدوا الدعوه الى الله وتشريع السنه وتشريعها ورجعوا واتباع منها السلف دين عندكم من العلم فانه شاف مهر وهذه ليست سنة وتظهر البدعه وليس كل ما تسميه البدعه وليكن هي الحسد الشر لما احنا نسويه خلينا نكذب جم ساعه دينا احنا السلفيين في العالم الان جم ساعه دينا مع السلفيين يا اخوان قليله جدا خلينا نكذب من هون هل منهم أن في الاقطاب الاسلاميه اللي يعلم الناس الدين ولا يعلم عنهم لا هذا الا انسان فاش عنده قصور ونظر ونظره قصور ونظر فانا المسلم يظن ان يتصدوا ان يتصدوا من فساد يعلم ان يعلم الناس السنه ويعلم يبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يستذكروا الذين بينهم ويثقل لها سبحانه وتعالى اولا واخرا وهذا قد تكلمنا عليه بركلاسيك وعبد الرحمن اللقيط هو اللقيط الذي لا اد لا يعرف له اد هذا هو فما قيلت في العلم هو من لا شيخ له اصلا او لا يعرف له الشيخ لا يعرف له شيخ اخذ عنه العلم انما انه من الاشرطه او الكتب ومع ذلك هذه هي المشكله عندها الا ليس كل من اخذ علمه من الاشرطه والكتب يعتبر نقيب فان نشبه هو الشرط والكسب اذا كانت عنده عنده السنه والكسب على فهرس السلطه الصالح لكن نقول الاصل في اخذ العلم ان عن اهله إن سأخبر من سأخبر هذا العلم ليس اخذ هذا والله يا اخوان خطا فنشد الطريقه عن كل علمين وعن سبح الله وعن نفسه سجلني انذره واهل الشر ممن عنده بعض العلم وتخصص في بعض العلم او تمكن من بعض العلم او اتقن بعض العلم ثم يقبلها ناحيه في الحثه تثبت حتى تتاهل ثم سيتاهل هذا ان لم تسرق لهم فرصه حليات احنا وهي تتولى ولعل في هذا القدر حول هذا السؤال والصلاه والسلام سقاء ايه لاتمام هذا المقال ونشره تعالى لتستفيدوا منه الشيخ ابن الزمران حفظه الله في الله خير قد اجاد بما علمه وجزاه الله خير وجزاه الله خيري وجوابه قيد وانما انا استوقف عند هذه الكلمه التي نقلها بعض في سسحاد ويدندنون حولها أنه لا يدخل احد أن يتصدر حتى يشهد له 70 من اهله من مشايخه وهذا لا يقول لا يقول بها أحد وهناك الشيخ الربيه حفظه الله آه آه هذا تصديه جيد في أحد الاخوه ذلك يقول الشيخ عدلن بارك الله فيك المقبل عدرك ابن زمران قال ما قال في دوره المغرب الاخيره وذلك لما علم ان اسدال المغراوي متصدرا في الساحه ولا ان التزكيه ليست واجبه في القاء العلم يا اخوان المصروف ما المغراوي خلاص معروف عمرو ايش خلاص هو سبحان الله الذي نعرفه علم صحابه ان نقدر خير قبل قليل لماذا نتكلم عنهم لماذا نبحث عنهم علما ان خذها خذها نذنا لله كما قال لنا مالك ها تريدون المالك ما كان لله دامه واتصل وما كان لغير الله انقطع وفصل قال انه من كان يعلم علم لله فان الله سبحانه وتعالى سيبارك فيه ويزكي عمه وينزكيه ويبارك فيه ومن كان يعلم العلماني والشهره وليس الظهوري وليس مثل البروسي وليس السدوق للتصدر والصدور عن ظهور أهل العلم فان الله سبحانه سيفضحه وان اجئ عندي اجب فانه ستاتيه قسيمه الدهر لا محاله اذا فهؤلاء هل هم هاده المغراوي او الذين يجلسون المغراوي نعم انك انه بين العكس وان دغين ان لا تنقل لطلاب العلم ليس في المغرب ان يستنبطوا لهؤلاء لاسماء المغراوي وكذلك في الجزائر وكذلك في مصر وكذلك في في الامارات وكذلك في كل مكان من كان لطلاب من العلم من طلاب العلم من تحصل على ادله العلم ومن تحصل عليه كف على عدل كفاه لسهوليه السنه فعله الاساس لهؤلاء الى أهل ع... إن عجزة عمر دي ما عندهم يفعوا الى انعجز عن اردم عنده يفر الى علم العلمي اما ان عنهم فنقول بحجه انهم متروكهم لا سجلون المغربي لم تسجل متسده الشيخ جمالان ابن زمران اولى واسباعه... واسباعه... ان نتكلم واسمعوه واسمعوه نخصنوا سما من به فانعرفنا نقنعهم فينبغي ان نسدد لهم وأنه وان بالدنجس والمرهان وان نصح ما عندهم ان اجتني عن ذلك عن الذي ما عندهم من باطل وبيانه ابتداءا ان نرفع لاهل العلم الكذاب وفق الله اياكم لما يحب ويرضاه هذا تصحيح لكلام الشيخ ابو الزمران وليس انساقا له كما يزعم البعض تصحيح لكلام لا يشعلها بعض اخواننا جزاكم الله خير لا يشعل الكلام الامام مالك يعني قاعده قاعده هي الفيصل وهي يجعلها الفيصل او هي المعيار ل العلم او المشايخ الذين اخذوا عليهم العلم او درسوا في التدريس ان يقال نعم ابن رمضان فليس ابن زعن ابن رمضان جزا ابن رمضان هذا سبق لسان بارك الله فيك ابا زكريا سماه ادا نعم ف يقال يهضغي. نعم للطلاب العيني ان يرتبط بالعلماء وان يرجع الى العلماء المسائل العويصه والمعذرات والمشكلات وان يبقى على الاتصال بالعلماء وان يسترشد العلماء واذا اخذوا ان يدرسوا كتب معروفه وكتب لاهل العلم والمشايخ السلفي المعروفين بارك الله فيكم والا يأتوا بشيء من عند انفسهم مخالف ومن اجل سلف صالح والكتاب والسنه بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وفي هذا القبله نسال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته